فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لانزل مَلَا كتم فإن بما أرسلتم به كافرون.